ألم تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا مجرم من اليهود من المدينة حاجًّا أو معتمرًا على دينه الباطل الآثم المزور فوصل مكة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 أرسل الله محمد الرسولا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. نسألك يا كعب من الأشرف. بالذي شق البحر لموسى ونجاه من فرعون. هل نحن أهدا سبيلا أم محمد أهدا سبيلا؟ اسمع الجواب. اسمع الخونة. أهل الغدر والخيانة ونقض المواثيق. قال.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 اسمعوا الارد القرآن أولئك الذين لعنهم الله وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا لا مفاوضات لأنه لن يستدرجه في جدال ولا برهان ولا دليل قال أولئك الذين لعنهم الله أنت ملعون أصلا ما تستاهل أن يسمع منك ولا تفاوض ولا يقال لك أين التوراة أين الإنجيل لا يكفي أنك ملعون لأنك قدمت شهادة آثمة تجدوسها التاريخ بقدمه لا أولئك الذين لعنهم الله وميّل عن الله فلن تجد له نصيرا هؤلاء هم أبناء أولئك السلالة الفصيلة النوع قتلت الأنبياء الذين سبّوا الواحد الأحد أتوا إلى إلى من خلق السماوات والأرض إلى العادل جل في علاه الذي خلق العدل قالوا يد الله بخيله لا ينفق كثيرا على الناس قال سبحانه يرد عليهم وقالت اليهود يد الله مغلولة يعني بخيله. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا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 ويجعلونه قراطيس ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله, قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية